بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعادوا بالقارعة فأما ثمود فأملكوا بالطاغية وأما عادوا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 قبله والمتفككات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم، فأخذهم أخذت روابية. إن لم ما طل ما أحملناكم في الجارية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذنوا واعيا.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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانياً يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتِي كتابه بأمّينه فيقول فيقولها انني ظننت اني ملاق حسابا فهو في عيشه راضيا في جنات عاليا اطوف عادنيا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابا مالا فيقول فيقول يا ليتني لم اوت كتابا ولن ادري ما حسابا يا ليت كانني الطاغيه ما اغنى عني مالا هلك عني سلطانيا فذو فغل ثم الجح 124. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم 125. ولا يحب على طعام المسكين 126. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام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 117. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 118. ثم لقطعنا منه الوتين 119. فما منكم من أحد عنه حاجزين 110. وإنه لتذكرة للمتقين